أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الْرِيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنَّ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 سِيرُوا فِيهَا لَالَ وَأََّامًا آممِنين فَقالوا رَبَّناَا بَعدد بَيْنَا أَسْفَارنَا وَظَلَمُ أَ فُسَهُمْ فَجَعَناهُم أَحادثَ وَمَزَّقَنَاهُم كُمُ مَززَّقَ إِن فِي ذَلِكَ لآياتَاتِ لِكُلِّ صَّارٍ سَكُون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 إِلَّا لِمَن أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ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 لَ تَر إذ الظالِمُونَ مَووقُوفونَ عدَ رَبِّهِم يَغْجِعُ بَعضُهُم إ بَعضنقَوْلَ يَقولُ الذي نَسضْضعفُ يَقُون الذي نَستُضعفونَِّذ نَتَكبرَروا لَل أَنْ تُملَا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 نَكْفُرُ بِاللَّهِ وَنَجْعَلُ لَهُ أَنْدَادَا وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُمْ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ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 وَيَوْم يَحشُهُم جعًا سَُّ يَقول لمَ لائِكَتِ إهاءُ لائِئكُ يعبدون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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِي جَاءَهُم إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَ النَّذِيرِ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 قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وَمَا يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ مُتَنَاوِشَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ